الباب السادس والثلاثون ومئتان باب فضل العتق وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق رقبه مسلمه اعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه متفق عليه وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل قال الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله قال قلت أي الرقاب أفضل قال انفسها عند اهلها واكثرها ثمنا متفق عليه